ا ي د ي ه م والله عليم بالظالمين قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه لاقيكم ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن فإذا ف الصلاة ا قضيت ت ش موسوعه ا ل ر ا ا ل ن ا ل ل ه واذكروا س ي ر ا للعلوم ت ا ل ا رأم س ل ا م ل ه إليها و ت س و ع ق ا ئ م ا ق ل ما ع ن ا ل ل ه خ ي ر من ا ل ل ه ل و م ن ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ل ه خ ي ه